كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم من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 قال كذلك قال ربك هو علي أين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا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 فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فأتت به قومها تحمده قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرو بوالدتي ولم يجعلني جبارا سقيا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 فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم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 يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إِسْحَاقَ ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 وخلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم من كل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 وإذا ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير قاموا وأحسن نديا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 واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا